تند ومكر اولائك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نقطه ثم جعلكم ازواجا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 يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها مِنْ أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير و جاءكم النذير فذوقوا فمال الضال من منصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا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 فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أو لم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة.